أن ذات اللي غنيد تجي اللان، أن ذات اللي غفكي ضلخ فري صحان، أن ذات اللي غنيد تجي اللان، أن ذات اللي غفكي ضلخ فري صحان اللي غنيد تجي اللي صحان العشن نفنا وسجسن حشرم يفرخ نكتي يا خلا عمزني وتديك سوسنا بلعش نفنا وسجسن حشرم يفرخ نكتي يا خلا عمزني وتديك سوسنا تسمي نغوا ولي ومصر صري الساق أدي جسيب رأي ولا من الأشياء، أن ذات اللي غي ني يدثي تشي اللان، هذا محقو الله ظن وحده ورتجزريم الزف لشروع سج وسم تذعف في الليل هذا محقو الله ظن وحده ورتجزريم الزف لشروع سج وسم تذعف في الليل في الليل مش النوع سفرة وده أخلي ذعوقي وكنرتس ذعوري من انت اللي يضني يدك تسيل لالي انت اللي ضفكي ضلخ خوري دا شيلنا لي باسنك يدمارو فراق وي دا شيلنا نبريدنا لحو الثغ يا عرق وي دا شيلنا في حسن أروي غرفان ولوذي جيها مياع واق أنداث اللي ضيني دفيت سيلان أنداث اللي ضفكي ضلخ غريص حان أنداث اللي ضيني دفيت سيلان أنداث اللي ضفكي ضلخ غريص حان